خطة الخامسة عباد الرحمن الذين يوحدون الله ولا يدعون ولا يعبدون إلها غيره ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بما يحق قتلها به من كفر بعد إيمان أو قتل نفس عدوانا ولا يرتكبون الفاحشة ومن يفعل هذه شيئا من هذه الكبائر يلقى في الآخرة عقابا